سنبدأ بتلاوة مباركة من القرآن الكريم من جزء واحد وعشرين من سورة العنكبوت. القارئ الشيخ عبد الحميد بيرجين من قرية الفرفرية التونس هطاي. قرآن وقيان عبد الحميد بيرجين أربعة شيكويندان التونس هطاي.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 El guitar. İlha in <laughs> house لا تخطه بيمينك إذا ولا تخطه بيمينك إذا bel huwa ayatun No! و بينكم شهيدا يعلمون السماوات والأرض والذين Ve kafir وَاشْتَجِلُونَ كَبِيرَ الله وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن cün mema le muhita tun Diğer erjolü Yo, maya, oh, my واسع دون في يفأ كل نفس. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن يبنوا من الجنة غرفا Vrfa <chat> tajiri وكأي من وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ مِنَ السَّمَاءِ ضامم بعد موت بها وَإِن دٌَ الأآفِيرٌ تَلَ خ ليكفروا بما يكفروا بما تينهم وليتهم التارو فسوف تعلَّم. ve ile ve أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوء للكافر Ve kılıcınıza kılıcınıza kılıcınıza وإن الله لما المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف في أدم Altyazı M.K. سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فينظروا كَيْفَ كَانَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا منهم قوة و Yeah. Altyazı ve kanı bin ويوم تقوم الساعة يوم إذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهون في روض فأولا